يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحسا فلا تولوهم الألبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحسا